وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْنَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَنَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتٍ نَعِيمٍ 111. وقليل من الآخرين 112. على سرر موضونة 113. متكئين عليها متقابلين 114. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريط وكأس من معين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 113. ثلة من الأولين 114. وثلة من الآخرين 115. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 116. في سمو وظل من قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحث العظيم وكانوا يقولون أذا متنا وكنا ترابه عظاما إن لم بعثون أو أباون الأول قل إن الأولين والآخرين لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ نِفَاقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَا مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فشاربون عليه من الحميم 112. فشاربون شرب الهين 113. هذا نزلهم يوم الدين 114. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون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 120. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون 122. إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون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 119. فلولا إذا بلغت الحلقون 110. وأنتم حينئذ تنفرون 111. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 112. فلولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين